<عتلع mould> مَجَعَلَ نَسْلَهُمْ مِنْ سُلالَةٍ مِّن مَّاءٍ إِنَّهُ كَانَ قَوْمًا فَاسِقِينَ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ <زعل>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 كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا نا كسرؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل, نعمل صالحا إننا موقنون. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم ها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 فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا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 لعلهم يرجعون وَمَن أضلَّ مِمَّ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّمِنَ الْمُجْرِمِينَ من ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة امه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون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 ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم